وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود ذل الأيدي إنه أبواب إن سخرنا الجبال معه نسبحنا بالعشق والإشراق والطير محشورة كل له أبواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخذوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعون وتسعون نعجته ولي نعجته واحدة فقال أكفنيها فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قالنا قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجاد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخلنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا أعطاؤنا فم أو أمسك في غير حساب. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَاءَ وَحُسْنَ مَآبِ وَذَكْرَ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِهِ وَعَذَابٍ أُرْلُكُ بِرِجْنِكَ هَذَا مُتَسَلُّمْ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم من عندنا من المستصفين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 وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد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 أيُحَائِلِيَ إلَّا أنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّ خَارِقَ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ الرُّوحِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ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 قال فبعزتك لا غوين منهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين